بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم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 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن ذرتم أم لم تذرهم لا يؤمنون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 أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إننا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن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 اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ طيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين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 وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعُ الْلَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَأَيَّتُ الْلَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَدَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ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 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقذ لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِنَّ شَأْنُ غُلِقُوْهُمْ فَلَا طَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 قالوا يا ويلنا من بعثنا مما مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 لهم فيها فاتهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وَأَنِ اعْبُدُوا دُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اطْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمذه ننكته في الخلق أَفَلَا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن